والصلاه والسلام وتماراك ملانا النبي محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم انظر نستكمل من حيث وقفنا قال رحمه الله قال رحمة الله تعالى فلم يخرج جل ثناؤه أهدا من مكر مرسل ومقربي أوليائه من مهنة في عجلة دون أجل ليستوجب بصبره عليها من ربه من الكرامة ما أعد له ومن المنزلة لديه ما كتبه له ثم جعل تعالى جل وعلى ذكره علماء كل أمة النبي إبتعثه منهم وراته من بعده والقوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه الذابين عن أراه وأسبابه والحامين عن أعلامه وشرائعه والناصبين دونه لمن بغاه وحاده والدافعين أنه كيد الشيطان وضلاله قال رحمه الله فلم يقل جل تناءه من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محلة في عاجلة دون آجلة بعد أن ذكر الابتلاء وآيات البلاء ذكر رحمه الله أن هذا البلاء لم يخلو منه أحد من الأنبياء ومن ورثة الأنبياء وهذه المحنة التي جعلها الله عز وجل لعلها في الدنيا دون الآخرة وذلك ليستوجب بصبره عليه من ربه من الكرامة أي أنه يؤجر الأجر العظيم فيما صبر فيه من أجل دين الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وبحمده إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ترجم setelah beliau menyebutkan tentang adanya ujian-ujian dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang adanya ujian-ujian beliau rahimahullah yaitu al Imam As-Sabbari menyebutkan Bahawa ujian-ujian ini tak seorang pun dari kalangan nabi terlepas darinya. Demikian pula para pewaris para nabi. Dan ujian-ujian ini Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka di dunia, tidak di akhirat. Yang demikian itu agar tatkala mereka bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut, ia diberi pahala yang agung Karena dia bersabar Di dalam ujian tersebut Ketika ia membela agama ini Allah Taala berfirman Sesungguhnya akan diberikan kepada Orang-orang yang bersabar itu Pahala mereka tanpa batas قال رحمه الله ثم جعل تعالى جل وعلا ذكره علماء كل أمة النبي ابتعدوا منهم وراده من بعده وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنجا في سنة داود وغيره إن الله يبعث في كل رأسه مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها وهؤلاء هم الراثور الأنبياء كما جاء في الحديث إن العلماء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكنهم ورثوا العلم فمن أحده فقد أحد بحض وافر Jabat Rabbu ibadat batin atasnya, dan yang jadit dihadiri umma Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bagi setiap nabi umat ini para pewarisnya dari kalangan para ulama, sebagaimana Nabi saw bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di setiap permulaan 100 tahun orang yang memperbaharui agama dan mereka adalah pewaris para nabi sebagaimana disebutkan dalam hadis sesungguhnya para ulama mereka tidaklah mewarisi dina dan tidak pula dirham Melainkan mereka yang mewarisi ilmu. Barang siapa yang mendapatkan dari ilmu tersebut. Maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang sempurna. Wa haulaih ulaman kama kala rahimahullah. Umur kawwamu bidjini ba'da kiramih. قال وهم القوام بالدين بعد احترامه إليه وقبضه أي هم القوام على هذا الدين وحفظت هذا الدين بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم وذهاب Zamanihi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan mereka Para ulama tersebut Adalah Orang-orang Yang menegakkan Agama ini Dan Menjaga agama ini Ba'da Ihabin Nabi Setelah berlalunya Masa kenabian Dan setelah berlalunya زمان ريقة فهم الدابين عن عرائه هذا الدين وعن أعلامه وشرائعه كما قال رحمه الله فهذه الأوصاف التي ذكرها في قوله الذابين عن عراه وأسبابه والحامين عن إعلامه وشرائعه والناصبين دونه ولمن بغاه وحاده والدافعين عنه كيد الشيطان وظلاله يتلخص فيما غل عن العلماء أنهم ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وانتحال المنطلين. Matauil al Jahiliyyin. Maka mereka itu para ulama. Mereka adalah orang-orang yang membela agama ini dan syariat-syariatnya, sebagaimana disebutkan oleh beliau, rahimahullahu Taala. Dan di dalam perkataan beliau bahawa para ulama adalah orang-orang yang membela agama ini, membela syariat-syariatnya, dan membela nya terhadap orang-orang yang menentangnya dan menepis darinya tipu daya setan dan kesesatannya. Terintas di dalam kataan beliau ini bahawa para ulama mereka menafikan dari agama ini penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang melampaui batas dan takwil tafil orang-orang yang jahil. ثم ذكر شيئا مما كانت العلماء kemudian beliau menyebutkan ya sedikit dari لا وتامن para ulama maka beliau mengatakan Allahumma rahimahullahu ta'ala wa adllahum bi thawfi almi wa karramahum bi wofar alhilm wa ja'alahum lid-din wa ahlihi a'lama wa lil-islam wa al-huda manara wa lil فالعلماء فضلهم الله عز وجل بهذا العلم فضلهم كما قال بشرف العلم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكرمهم بوقار الحلم فالعلماء من صفاتهم أن يكونوا أهل حلم وجعلهم للدين وأهله أعلاما وللإسلام والهدى منارا لأنهم هم الدليل إلى الله سبحانه وتعالى فالعلماء منار البلاد منها أو منهم يقتبسوا النور الذي يهتدى به حياتهم غنيمة وفقدهم مصيبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء ولكن بقضهم حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس Rohsen jahala, fadlu, wa fadlu. Dan Allah Subhanahu wa Taala telah memuliakan para ulama dengan ilmu dan memuliakan mereka dengan sikap santun. Dan Allah Subhanahu wa Taala Menjadikan mereka Ya sebagai Pembawa agama ini Dan Allah jadikan mereka Sebagai Ya petunjuk Atau cahaya bagi Islam dan petunjuk Dikarenakan Mereka Adalah orang-orang Yang menunjukkan kepada jalan Allah Taala Dan para ulama Mereka itu adalah Cahaya bagi suatu negeri dari mereka dipetik cahaya yang dengannya ada kehidupan kehidupan para ulama merupakan ghanimah, merupakan keuntungan dan hilangnya para ulama merupakan musibah. Nabi saw bersabda sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dari dada dada para ulama. Akan tetapi Allah Taala ta mencabut ilmu dengan Yang mewapatkan mereka Lalu manusia Mengambil orang-orang jahil sebagai pemimpin-pemimpin mereka Maka mereka tersesat Dan menyesatkan selain mereka Qala rahimahullah Fi wasfil ulama Anna umwalil khalqi tajah وللعباد أئمة وسادة إليهم مفزعهم عند الحاجة وبهم استغاثتهم عند النائبة المراد بهذا الكلام أن العلماء هم الذين يقودون الناس إلى بر الأمان وإلى الحق البيم وينقذون من ظلمات الشرك والبدع إلى نور التوحيد والسنة إليهم مبزعهم عند الحاجة أي عند النوازل والمصائب التي تحل بال التي تحل بالمسلمين وبهم استغاثتهم عند النائبة لا شك أن المراد بالاستغاثة هنا الاستغاثة المشروعة التي هي بمعنى البيان والإيضاح فيما أشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم وإلا الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا إلا لله قال سبحانه وبحمده وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم la'alimahu al-lazina yassambitunahu minhum dan di dalam perkataan beliau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan para ulama sebagai pemimpin bagi para makhluk dan kepada mereka lah manusia mengadukan ketika mereka yang membutuhkan Para ulama maksudnya adalah ya bahwa ulama merekalah yang mengiring manusia kepada kebenaran, merekalah yang menyelamatkan manusia dari kegelapan syirik dan bid'ah kepada cahaya kebenaran dan sunnah dan kepada merekalah para makhluk ya meminta perlindungan ketika mereka mengalami musibah-musibah yang menimpa kaum muslimi dan yang dimaksud dengan al-istighafah di sini yaitu meminta pertolongan atau meminta perlindungan adalah meminta perlindungan yang disyariatkan yaitu dengan memberikan penjelasan tentang hal hal yang tersamarkan bagi mereka apabila tidak demikian maka Al Istiqomah itu adalah suatu perkara yang tidak di, tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang rasa aman atau rasa takut, maka mereka segera menyebarkannya. Azhar mereka segera menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikannya, walau dahulu, seandainya mereka mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada ulama di antara mereka, tentulah, ya, la alimahul ladine stambitunahumihum akan mengetahuinya orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka.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 Maka akan mengetahui orang-orang yang mengambil ilmu dari mereka Yaitu setelah para ulama' berkumpul dan memberikan petunjuk kepada mereka Kemudian saya berkumpul dalam hal-hal yang berkumpul Kemudian saya berkumpul dalam hal-hal yang berkumpul Dalam hal-hal في دعوته للناس فيما يجدونه منهم من الأذى، ومع هذا يحنون على المسلمين وإن حصل منهم أذى. Ya, akan datang bila ucapan beliau tentang kesabaran para ulama ketika mereka mendakwah atau ketika mereka berdakwah kepada manusia pada apa-apa yang mereka dapati berupa gangguan-gangguan dari manusia. Namun di samping ini mereka tetap mengasihi kaum Muslimin itu para ulama tetap mengasihi kaum muslimin meskipun mereka mendapatkan dari mereka gangguan-gangguan ta'ziib dan -gangguan. siksa. <Sungguan> <Sekarang ayat>. Suma qala rahmahullahi ta'ala la yudniihim anitta'assu wa atahannunu 'alaihim su'u ma bihim min amputihim yuwalluna wa la tasudduhum 'anil riqati والرأفة بهم قبح ما إليهم يأتون تحريا منهم طلب جزيل ثواب الله فيهم وتوصيا طلب رض الله في الأخذ بالفضل عليهم ثم جعل جل سناؤه وذكره علماء أمة نبينا صلى الله عليه وسلم من أفضل علماء الأمم التي خلت قبلها طيب ذكر رحمه الله أن العلماء لا يدنيهم عن التعطف والتحمّن أي الرحمة والحرص على هداية المسلمين صرنا بهم من أنفسهم يورون. أي ما كانوا عليه من السوء ومن الشر لا يمنعهم ذلك من التعطف والحنان والحرص على هدايتهم ودعوتهم بل حتى لو أزوهم. وعاملوهم بالإساءة فهم يصبرون بل ويحلمون بل ويحرصون على هدايتهم مع ما يجدونه من الأذى منهم لأنهم يبتغون بذلك الثواب من الله وتوخيا كما قال لرضى الله سبحانه وتعالى هكذا هم أوصاف العلماء وما كانوا أئمة إلا لصبرهم قال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أزيد آية واحدة أزيد آية فقال في أوصافهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويتلخص الصالة في مقالة الإمام أحمد في مقالة الإمام أحمده في وصفه للعلماء آثارهم على الناس حسنة طيبة وإن كانت آثار الناس عليهم قبيحة سيئة Beliau R.A. menyebutkan Bahawa Para ulama itu Keburukan kaum muslimin kepada mereka Tidak menjadikan mereka berhenti dari Mengasihi Dan menyayangi kaum muslimin Dan tidak membuat mereka Berhenti dari mengasihi mereka Dan antusias untuk di dalam memberikan petunjuk kepada mereka. Meskipun mereka mengalami daru kaum muslimin, kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan, hal itu tidak membuat mereka ya berhenti dari mengasihi kaum muslimin. Bahkan mereka tetap antusias di dalam memberikan petunjuk kepada kaum muslimin walaupun para makhluk itu, kaum muslimin menyakiti mereka dan memperlakukan mereka dengan keburukan mereka para ulama tetap bersabar bahkan terus menerus ya antusias dan semangat di dalam mendakwahkan mereka meskipun mereka menerima dari mereka gangguan-gangguan hal itu mereka lakukan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah SWT Demikianlah mereka para ulama. Mereka tidaklah menjadi para imam kecuali dikarenakan kesabaran mereka. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وجعلنا منهم ائمة يهودون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُقينونَ Dan kami menjadikan di antara mereka para imam yahduna Nabi Amrina. Yang mereka mendapatkan petunjuk dengan perintah kami, tak tetkala mereka bersabar, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Dan Allah Ta'ala juga berfirman: "Ibadul Rahmanil Ladin Yanshona ardi Al Ardihauna", dan hamba-hamba Allah Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan yang rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan perkataan-perkataan yang menyakiti mereka mereka hanya mengucapkan kesejahteraan atas kalian dan ya teringkas di dalam perkataan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika dan ini teringkas dalam perkataan al-Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika William sifat tentang para ulama. Atharuhum alannasi hasanan thayyiba. Atharuhum alannasi hasanan thayyiba. Isti'amah, muamalah thow wa alkhair wa alilmi alladhi yusilunhu, hadi min Apa yang ditinggalkan oleh mereka itu para ulama kepada manusia adalah perkara yang baik meskipun apa yang dilakukan oleh manusia kepada mereka adalah perbuatan-perbuatan yang buruk qala wa ulama huma fi sallallahu alaihi wasallam min afdhali ulama al-umam allati khalaq qablaha wa hadza fi kitabillah kama qala subhanahu wa bihamdihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas قال سبحانه وبحمده وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة مئة وعشرون صفا ثمانون منها من أمتي فهذا من فضل الله علينا semoga Allah menjadikan engkau dan ia kaum kemudian beliau menyebutkan dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama-ulama umat nabi kita Muhammad sallallahu merupakan ulama-ulama yang terbaik dibandingkan ulama umat-umat yang telah berlalu sebelumnya Dan hal ini Sebagaimana dalam kitab Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunū syuhadā'a Demikian pula kami jadikan kalian umat pertengahan. Agar kalian menjadi saksi-saksi bagi manusia dan disebutkan dalam hadis bahwasanya penduduk surga itu terdapat 120 shof. Ya 80 di antara shof tersebut berasal dari umatku. Ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala سمع الأمر الجديد الكامي للترمى سلطة دولة الأمريكا ثم ذكر كرامات الصالحين والعلماء ومراتبهم وما ذلك إلا لصبرهم على البلاء فذكر شيئا من هذا Kemudian beliau menyebutkan ya kemuliaan-kemuliaan orang-orang yang saleh dan tidaklah kemuliaan itu mereka dapatkan melainkan karena kesabaran mereka dalam menghadapi manusia. Kemudian beliau menyebutkan qara'a rabbulllahi fi ma kana qasamalhum minal manazili waddarajati walwarati walkaramati fasma wal wa ajzala ruhu fi alhawwa walasiba مع الدلائل الله أفاضلها بمنابقها وابتدائه خيارها بشرارها ورفعها بصف بصفاتها وبصفاتها بصف بصفاتها وبصفاتها وبصفاتها ووضعها فلم يكن يدنيهم ما كانوا به منهم يبتلون. فَرَجَاهُ يَصْدُهُ مَا فِي اللَّهِ مِنْهُمْ يَرْكَوْنَ عَنِ النَّسْهِ إِلَى اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَمِلَالِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِمْ كمان كمان بَلْ زَادُوا بِعِلْمِهِمْ أَرَاجِلٌ يَعْضُدُ وَبِعِلْمِهِمْ لِصَفَائِهِمْ يَتَعَمَّدُ وَبِفَضْلِهِمْ عَلَى نَفْسِهِمْ يَقْضُدُ بَلْ زَادَ يَرْضَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ مَا أَلَّفَهُ لِنَفْسِهِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فضلِ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ حَيَاتِهِمْ ودف قام منهم من كانوا ذخاري لذكري قبل ما هذه حتى تبقوا بعده آثام على الأيام باقيا ولم إلى الرشال هذه جزاه الله عن أمتنا بهم أفضل ما جزا عالم وأمة أمة عنهم وحباهم من الثواب من الثواب أجزل الثواب وجعلنا ممن فصلاهم من صالح ما فصلا لهم وألهمنا بمنازلهم وكرمنا بحبهم ومحبتهم ومثلاث الآراء إنه مستمع دعاء ثم ذكر رحمه الله أن هؤلاء العلماء لا يثنيهم عن, هذه عن هذا الابتلاع والذين يجدونه من منافقي هذه الأمة وسفرتها وجحالها بدلا نصيحة ولا كان يصدهم عن ذلك تكرار نصيحا فكلما ازدادوا هارلاء الجرحال جهلا بجهلهم ازدادوا عودة في دعوتهم ومحاولة هدايتهم إلى الحق وكلما زاد جهلهم ازداد حلمهم كلما زاد جهل الناس عليهم ازداد حلمهم وهذا كان صنيع العلماء والانبياء قبل ذلك ألم يقل رجل قوم آل ياسين بعد أن قتلوه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي فهو بعد أن قتلوه ورأى النعيم من عند ربه تمنى أن قومه يعلمون ما حصل له من النعيم حتى يتركوا ما هم عليه من الشرك والضلال وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا قومه فأدموه ورموه بالحجارة ماذا قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون Amin ya skin. Binarokat birok. Kemudian, beliau menyebutkan Bahawa para ulama ini ujian-ujian yang mereka dapatkan tidaklah membuat mereka berhenti dari قدموا لهذه الأمة من وقدموا لهذه الأمة في حياتهم من العلم والآثار الحميدة ما يرجون به الثواب عند الله بعد مماتهم. قال سبحانه وبحمده إن نحن نحي الموتى. ونكتب ونكتب ما قدموا وادارهم فهذا الكتاب الذي بين ايدينا مما قدمه هذا العالم الجليل ومن اذاه رحمه الله ما di masa hidup mereka ilmu dan peninggalan-peninggalan yang tak yang dengannya mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kematian mereka Allah taala berfirman innahu nuhyil mautaa wa nukhrijuhum wa ahdaruh sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang Allah mati dan kami mencatat apa yang telah mereka lakukan. Dan kitab yang agung ini yang ada di tangan kita termasuk dari apa yang ditinggalkan oleh al-Imam At-Tabari rahimahullah taala. Kemudian zikir anna al-wajibah idza ra'ayna hadhihi al-athar 'ala al-ulama' an nad'u ثم ذكر في قوله جزاهم الله عن أمة نبيهم أفضل ما جزى عالما أمة عنهم وحباهم من الثواب أجزل ثواب هذا يشرع ما مما يشرع لنا حينما نرى هذه الآثار عن العلماء وهذا العلم الذي تركوه لنا أن ندعو لهم dan merkum mereka dengan Kemudian di dalam perkataan beliau, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka kepada para ulama ini termasuk dari apa yang bisa diakarkan kepada kita. Ketika kita melihat peninggalan-peninggalan mereka dan ilmu dan ilmu yang mereka tinggalkan disyariatkan bagi kita untuk mendoakan mereka dan menyebutkan mereka dengan penyebutan-penyebutan yang baik kemudian saya zikor al-an al-hawadith al marrat wal-bida' al-lati marrat al-al-muslimin kemudian sekarang beliau akan menyebutkan kejadian-kejadian kejadian yang telah berlalu dan bidah-bidah yang telah berlalu menimpa kaum Muslimin. innahu Kalau Al-Muallif Rahimahullah ta'ala "Tumma innahu lam yad al-mubaalimudi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam di sabili fi kulli dharin tahdusu dan Hawadzu fi kulli asrin tanziru." يُبْدِعُ بِهَا الجاهلُ إِلَى العالِمِ فَيَكْشِفُ فِيهَا العالِمُ سُدَفَ الضَّلالِ عَنِ الجاهِلِ بِالعِلْمِ الَّذِي آتَاهُ اللهُ وَفَضَّلَهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ إِمَّا مِنْ أَثَرٍ وَإِمَّا مِنْ نَظَرٍ فَكَانَ مِنْ قَدِيمِ الحَادِثَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الحَوَادِثِ الَّتِي نَازَعَ فِيهَا أُمَّتُهُ وَاخْتَلَفَ فِيهَا أَفْضَالُ الْبَادَرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق بالإمامة وأولاؤهم بالخلافة <تصفيق> <تصفيق> ثم القول في أعمال العباد معافيا ومعافيا وهل هي بقضاء الله وقدر أم الأمر في ذلك المبهم الغامض ثم القول في الإيمان هل هو قول وعمل أم هو قول بغير عمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة له ولا نقصان ثم القول في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق ثم رؤية المؤمنين ربهم تعالى يوم القيامة ثم القول في الفارِح في الزُّوَاء ثم حديث دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهر والغلوى ونكل الأمة والرياء والرياء يتعب إخلاصها ويمل تعددها فيها القول في زم الشيء هو هو هو أم هو غيره فنهم قيّد الصواب لنا من القول بذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. ثم بين وأكد على ما مضى أن هؤلاء العلماء يبينون ما حصل في كل عصر من نائبة وفتنه، فيفزع فيها الجاهل إليهم. فيكشفون هذا الظلام والفتن بعد رسول الله كثرت وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من عام إلا والذي بعده أشر منه وقد حدثت حوادث كبيرة ذكر منها التنازع في الخلافة والإمامة ومن أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم بالخلافة ثم ذكر بدعة القدرية وهل أفعال العباد مخلوقة أو غير مخلوقة ثم بدعة المرجعة المخرجي العمل من الإيمان، وعدم القول بالزيادة والنقصان، ثم القول بفتنه خلق القرآن، ونفي الرغية لله سبحانه وتعالى، وذلك للمؤمنين. ونفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ثم ذكر قول الناس في ألفاظهم بالقرآن وما أحدثوه من بدع ثم بدعت الاسم والمسمى وسيأتي تبسيل ذلك مجد يوم من dan menekankan apa yang telah berlalu yang dialami oleh para ulama berupa fitnah-fitnah sehingga orang, orang yang jahil mengadu kepada mereka maka mereka pun menyingkap kegelapan-kegelapan ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tidak ada satu tahun melainkan tahun yang berikutnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Telah terjadi berbagai macam kejadian yang sangat banyak dari bid'ah-bid'ah di tentang silatuh, dan tentang kepemimpinan dan siapa orang yang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang bid'ah fadaliah, kemudian tentang perbuatan hamba. Apakah perbuatan hamba itu makhluk atau tidak makhluk? Kemudian tentang bidah murjiah Itu orang-orang yang mengeluarkan amalan dari definisi iman dan menyatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang kemudian bidah tentang pernyataan Al-Qur'an adalah makhluk kemudian bidah dinamikannya penglihatan kaum mukminin -mu yang kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan i'am kemudian beliau menyebutkan pendapat-pendapat manusia tentang lapar-lapar mereka terhadap Al-Quran kemudian bid'ah tentang nama dan hakikat yang diberi nama Taqra al-fusul kamen berlainah khilqa Al-Quran hingga 118 I don't know. Di hajat lukisha, atau di orang kuntu, atau di pan di humilo, atau di isai di humilo, nama قال -uh -uh الله على الفرادين قال سيدنا محمد المصطفى علوي قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابو النوار قال ابن ربيعه قال سميت عمرو بن يقول ان الله يقول اذ رقنا شهيدا سبعين ترى يقولون ان الله منه ما وجد لي عوض بدر في أول ما بدأ به الرد على القائلين بأن القرآن مخلوق وذكر فيه الحق ترجم سريع زي كده أحسن أرد صلى الله عليه وسلم أن أقولك بلتاعد من مدى أتقليل من أولئي بسلمي بلتاعد من مدى ورحمة فقال كلام الله غير مخلوق كيف كتب؟ أي أينما كتب فهو كلام الله غير مخلوق ما أدنى السواق أبو الله يبقى لسلام الله بما نحو يدولي أثنى بما نحو القرآن في ترسل من كلام الله وحيث تلي وفي أي موضع قرع في السماء وجد فهو كلام الله تبقى ما نحو تيجب الشهر تبقى ما نحو تيجب ما في هذا هو ما في هذا كلام الله. فإذا قرأته أنا فهو كلام الله. وإذا قرأه عبد الباصد فهو كلام الله. وإذا قرأه عبد الله فهو كلام الله. وإذا قرأه, الله الله. وإذا قرأه الاستاذ الأكمل فهو كلام الله. والصوت صوتي والصوت صوت عبد الباصد والصوت صوت ذو الأكمل هكذا ولكن المثل هو كلام الله. <تصفيق> ابغى ابغى قوله قراءه وقال يتكلم الله apabila الاستاذ لا اسمه ميتانه maka dia adalah kalamullah suaranya suraya suaranya suara allah ni suaranya suara malik nam dia kitab allah fa anta katassif sawti ana أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم فلما قصه أن صوت ربيع غير جميل وصوت عبد الباسط جميل فالوصف للصوت لا للمتلو ما ذكر هذا الا ذكر ما وصوفه ربيع الى ابو والصوره ابو نض ماعرف كيف تصدر دي اعرضه كبداه صوت بناءه مباشره وصوت الصاد الاكمل اجمل من ربيع عبد الباسط فالوصف, فالوصف هنا للصوت لا للمثل والمثل من الجميع هو كلام الله يعني بمثلا لذلك لا تجوز تقول المثل غير جيد ما كان له لأنه كلام الله قال وفي الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا وفي ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر نقش أو في ورق خط أو في قلب الحفظ إذا حفظت القرآن في صدري فقيا كلام الله وإذا كتبته فهو كلام الله وإذا كتبه عبد الباسط فهو كلام الله فمن قال غير ذلك فقد كفر بالله سبحانه وتعالى أليس الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أفضل الله سبحانه وتعالى أفضل ممن يسمع كلام الله من رسول الله الرسول الله فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا من قاله مبلغا فالنبي والله سبحانه وتعالى بلغ الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى موقت الله الملكي جبريل عليه السلام. وجبيريل بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل يبكي من عدمه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول بلغ أمته. جبريل يبكي من عدمه. قال حتى يسمع كلام الله. الله جل وعلا تلاه وجمد الله تبارك وتعالى. قال وأل قال فأخبره جل فناه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع وهو قرآن واحد كما تفضلنا الآن بلذي شرحناه لكم وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب wakadzalika fi al-suduri mahfuz al-lisani al-shuyukh wa al-shabban matlu dan dia juga disebutkan pada daftar-daftar para ma'ais yaitu para guru ثم ذكر أن من نسب إليه غير هذا القول وفترى عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويعلم من يقرأ يقرر اليوم من دخل السماوات داباً إلى يوم القيامة هذا اليوم ما في يوم دعاء الله أن الله يقرر الله بعباده. ولعلَّ اللهَ علَيْهِمْ صلاةً وعسىَ صلواتهم. وقد قال هو رحمه الله أنه يعفو عن كل من اغتابه إلا من اتهمه في دينه. اليوم وما أحسن سموا أيمن بيدعى اليوم. تجوا الورع أن نرد بيدعى بذات الكلام هذا ماي. أو رماه بيدعى. أقول بيدعى وملكي فروان بيدعى. وقال رحمه ثم ذكر أثر لجعفر بن محمد رضي الله عنه إنهم يسألونا عن القرآن مخلوق أو خالق fa qala innahu laysa bi khaliqin wala ma khluqin walakinahu kalamullah bin Muhammad al-Layth bahwa ketika turun Al-Qur'an apakah tahu al-makhluq atau pencipta maka wajh Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-makhluq bukanlah pencipta dan bukanlah makhluk akan tetapi ia dalam kalamullah ثم ذكر اثرا عمرو بن نيره بن عمرو بن دينار عمرو ابن دينار انه قال قد ادرك 70 من مشايخه يقولون القران كلام الله منه بدا واليه يعود مدرب يرك اثر عمل الدينار بوهي قلتها اطلب بداتي ديابدي 70 مره من yang mendapati ibu guru yang sudah tujuh puluh tahun lalu mengatakan Al Quran itu adalah kalimullah dari Allah Al Quran ibu guru akan kembali kepada-Nya. Wah, ini awal kahidah. Jadi dalam kahidah dalam. Di kalam Allah, Al Quran kalam Allah, minhu bda, walihi yaud. Ia berasal dari Allah, dari Allah, dari Allah. Jadi Allah dia berasal dan akan kepada dan kepada Allah kembali. والقاعدة الثانية أن كلام الله هو اللفظ والمعنى جميعا وليس وليس هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ كما تقول الاشاعره أن الكلام واللفظ هو مخلوق وهو كلام جبريل عبر فيه عن معنى قائم بالله سبحانه وتعالى sebagaimana dikatakan ayatul karimah ما هو انى اطيعه ما قال يعني انطقت الملائكه جبريل ديما جبريل هو انطقت yang terdapat pada diri الله سبحانه وتعالى فهم يقولون اللفظ مخلوق يعني mereka mengatakan itu مخلوق والمعنى قائم بالله <تصفيق> والمعتزل يقولون اللغو والمعنى جميعهما مخلوقان <تصفيق> القاعدة الثانية ال... القاعدة الثالثة الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا kita hendak tiga, bahawa al-Haqq ucapan itu disandarkan kepada orang yang menyebutkannya sejak awal, bukan kepada orang yang menyebutkannya daripada menyampaikan tentang sengajannya. Allah azza wa jalla. Kuaide terabang. Allah belum yaser mukkliman, ida sha, wa matasha. Kita hendak tiga. Allah mahu orang dia hendak bicara, dia mau dan bagaimana dia mau. هذا كالذين يقولون أن كلام الله رد فيه على الذين يقولون أن كلام الله قديم فالله قد سمع المره التي تشتكي قبل ان تتكلم الله <سؤال> سبحانه <سؤال> وتعالى قدنا وتكلم موسى في القدم بيجارة فلا يوصل يعني تكلمه قبل أن يكلمه في وقته. لا سبحانه وتعالى بيجارة فلا يوصل. وانه قد سمع وفي قول وإن أحد من المشركين استجارك فاجير حتى يسمع كلام الله انه قد سمعه في وقت قبل وقوع الكلام في وقته. قاعده الخامسة أن كلام الله بحرف وصوت قال حيث ما ترى الله عليه dengan suara dan huruf wa anna kalam yatafadhal tafadhalu baga ujamnya wa يعني هناك كلام أفضل من كلام مم. الله عز وجل صفة الكلام له عموما صفة الكلام له عموما الله تعالى وجعل لمن يشاء من قرآء سجلا الله عزوجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الله تعالى وجعل فهذا من كلام الله وامر الله ومن أجزاء توحيد الربوبية فله الخلق والأمر وكلامه في القرآن جزء من كلامه وكلامه في القرآن جزء من كلامه فليس كلامه ب... فكلامه بالقرآن أفضل من كلامه أفضل وكل كلامه ج... وكل كلام الله عز وجل فاضل ولكن فيما بينهما يتفاضل فكلام الله عز وجل بالأمر بالخلق أو إذا أراد شيئا يقول له فيقول ليس ككلامه بالقرآن لا الله يقول كلامه بالقرآن يا عدد يتراني أنه يرتامر ما كذلك قال <سؤال> اللهم صل وسلم و على وعلى بينما من قرئته و قرئته يا لهوظمار daripada ucapan jadi selain perkah. والقران كلام الله اينما تصرف لا هو اي الذين يقولون ان القران مخلوق اولا من الردود عليهم أن كل مخلوق قد كتب الله عز وجل له النفاد النفاد الفناء قد كتب الله له الفناء وكلام الله لا يفنى إذا كان القرآن مخلوق فكيف يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فرصاً الله الله وحفور فقر ما نتقل الله من لك سوفوني إلى آن سبحانه وحفور لسمه وليهاته مجمع وكيف يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقر ما نتقل الله من أتقل إلا أتقل ستاكا لجيكة لفروسيا فقر ما ومن الظلم إذا كان القرآن مخلوق أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى فكيف تقول أنه مخلوق وتنسبونه إلى الله سبحانه وتعالى تسرى من الضلم ورحمة وإلى أرواه مخلوق يستهدد أكبر الله وعلى الله تعالى وكما أصدقوا وكما أصدقوا وكما أصدقوا وقوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما لا يحتمل التأويل غير معنى الكلام فالله تبارك وتعالى الله عاجل موسى بالبيان كما فينا بنيا لا ينطاق التاويل بل كماها يطرح وقوله سبحانه وتعالى لموسى اني اصفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ياسمع الله تبارك على ما نرجس تسويا عبد الله مميره بن ابو بكر الصالحي جام قضايبو فاذا كان القران مخلوق فما هي الميزه في استفاء الله سبحانه وتعالى لموسى بان كلمه ترفع القول بخلق القران هو قول كفار قريش ذلك قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن هذا إلا قول البشر وقالت الجهميه القرآن ليس بكلام الله ولكنه مخلوق لا يحيي وقولهم وقول كفار قريش سواء وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك